ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدره المنتهى عندها جن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 الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الله وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان مَنَّ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن شاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إليه تبعون إلا الظن وَإِنَّ الظن لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فَأَعْرِضْ عمن تولى عن ذكرنا ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدنيا ذلك مبلغهم من العلم فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن رب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 بك واسع المغفرة ان ربك واسع المغفره هو اعلم بكم اذ ان من الارض وإذ انتم اجنتم في بطون امها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 أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَزِرَ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى أَلَّا تَزِرَ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَن لَّيْسَ للإنسان إِلَّا مَا سَعَى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 سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى، وأن إلى ربك المنتهى ربك المنتهى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 النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعراء، وأنه أهلك عاد للأولى وثمود فما أبطى وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى هذا نذير من النذر الأولى أزفة الآزفة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 الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، فاسجدوا لله واعبدو.